লস নাহম মুদ ইম্যুসূ ওনদী রওনী কৌমি কোলয়ৌমি অলি মুলকুমি সহ أَمْ অতন কই هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاتقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 দল হুম কৌ মুন খসিমু ইন্ ইন্ন আল হিজলি ইলউ ন উল জিন্দল كَت في الأرض يخفون